ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العظيم أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ اللهم يهتدون الله الذي خلق السماوات أيام ثم استوى على العرش ما لكم من افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم <تصفيق> الذي أحب ீன் லிஃன سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ في كُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَلْفِذَ قُلْ لَمَّا تَشْكُرُوا وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ إِرَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ بِكُم <تصفيق> تُجَاوُ